biz bu münacatin imamı azam rahmetullah bismillahirrahmanirrahim allahumma anta mennan mujib muheymin malik mutekabbir musawwir malikul mu'ti man kunta alim subhanal mejidul muhimin muqtadir bihi eselke rutbanike el cennet اللهم أنت حيب حلال حليم حبيب الحكيم حق حفيظ وسيب أسألك رضوانك الجنة اللهم أنت دائم ديان دافئ أسألك أن تدفع عني شر ما أحاذق من أمر الدنيا والآخرة أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت رحمن رحيم رب رؤوف راهم رازق فزاق فرضكم من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب أسلم رضوانك والجنة اللهم انت السلام سميع سامع تسمع دعائي وتعلم سج وعلانيتي فلا تعوض عني أسلم هنيشة لكله أسلم رضوانك والجنة اللهم انت واحد باجدي مكيل فدول مارث وحاب أسلم رضوانك والجنة اللهم أنت لطيف ترضى من تشاء بغير حساب أرجقني مغفرة من عندك واجعلني من عبارك الصالحين أسألك رضوانك والجنة اللهم أن الله الأول والآخير فبرطقني ما تحبه وترضاه وجعلني عما تسخط وتغوض أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت هادي فاهدني بهداك وأخرجني من الظلمات الأمدوب وأسألك رضوالك والجنة أنت ذو الجلال والإكرام وقوة المتين ذو العرش المجيد للبطش الشديد للفضل العظيم ذو المنيت الطغن أسألك رضوالك والجنة اللهم أنت الكبير من يكون منك كل شيء وما كان فهو منك كنت قبل كل شيء وستكون بعد كل شيء أسلك هو والجنة اللهم انت نور السماوات والأرض ومنهم يرون نورك وخالق كل شيء أسلك رضوانك ضيائك والجنة اللهم تعالى عظيم عليم عزيز على كل شيء فارفع عني مساله من دنياي ورافقني فيما بقي من عمري لطاعتك اسالكَ رضوانك ولجنة الله من تشاكير مشكور وشايد لا يغيب شهيد تشهد سري وعالنيتي وتعلم أمري قلبي ولا يخفى عليك شيء من مريد اسالكَ رضوانك ولجنة اللهم انت كافين كريم كبير وكفيل تكفلت برزق العباد ارضقي كل ثابت فكفايتهم فكفي شر نفسي وشر الجن والانس اسال رضوانك قبل اللهم انت فرد وعالم ما تشاء تهم بالخيرات فافتح لي أبواب فضلك ورحمتك اسالك رضوانك والجنة اللهم أنت يا بارئ قريم باعث باق بديع اي بتعدت اي بتعدا لاعث باق مبتيع التداعت ماشيت وكل شيء أدعك وأنت الباقي بعدهم سلك رضوانك والجنة الله مان تتواب الرحيم الله مان تتواب ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى تب عليه ثوته النصوح رضوانك الله مان تجبار جميل جنود أجده علينا الرطاك عنا سلك رضوانك والجنة اللهم أنت غفار وفور غافر غياث غني اللهم أنت غفار وفور غافر غياث غني استغليت علي وعلي بالبادي وافتقرنا إلي أسلك رضوانك والجنة اللهم أنت المطيب بك الطوء تضيء ما تشاء وغتا في من تشاء فلا تضيء مني عبيدتيتني أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت لاحق الخير بالشر والشر بالخير فلا تلحق خيري شراً وأخرجني نظر ما في الأمر أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت ثابت ثبتني في طاعتك ولا تبرجيني منها وفبتني بالقول الثاني في الحياة الأميامة في الآفرة أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت زاجر زجرة البحر عن البر زجرت الشياطين عن من شئت عن من شئت فرج عني شياطين الإنس والجن أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت خالق خبير خلقتني وكل شيء من خلقك يدك الخير فاختني بالخير والسعادة والشهادة أسألك أردوانك والجنة اللهم أنت الطاهر طاري تطوي السماء كطي السجلي الكتب طوقني للعمل طاعتك كما طوقت الكروبين وحملت عرشك كما طوقت الكروب وحملت عرشك الحسن كدورك في الله اللهم انت القوي القدير كثير كثير قريب مقاهر قهار فمن علي بخير القضاء والقدر اسل فضلك والجنة اللهم انت الصمد من صادق تصدق علي بالجنة فأعتقني من النار أسألك رضوانك والجنة اللهم أنت باهر ظهرت فلا ترى وباطن فلا تخفى وأنت اله وأنت بالمنضى بالأعلى تب عليها تنفتن والجنة محمد رسول الله والذين معه وشده وعلى الكفار بينهم فَرَوْم كَان سُجَدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الظَّاهِرِ وَرَتَيَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثارِ السُّجُودِ كَمَثَلِ حِتَاثٍ مَثَلُهُمْ فِي الْجِنِّ مثل كَذَا إِنْ أَخْرَجَ شَقَاؤُهُ فَأَذْرَهُ فَاسْتَوَلَدَ فَاسْتَوَى عَلَى سُطْهِ يُؤْنِتُ بِالذُّرَا رَغِيضًا بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مهم مغفرة واجر عظيمة